احنا دلي يكرهون بلش ما يقولوا يقولوا يا عفو يا عفو نصدهم نصدهم نصدهم نصدهم عدل يا كرهون بلش ما يقولوا بكلهم يا عفو هم يعرفون نسل هذا الشبيل واقع على الانساب الهادم اصيل واقع على الانساب الهادم الاصيل يا عيال نشوفون استدل هذا ابن الحسين وابن ذاك البطل هذا ابن الحسين وابن ذاك البطل الهم يشافان كل صدر مجنون الهم يشافان كل صدر مجنون مجنون بعشيه هربنا الصدور مجنون بعشيه هربنا الصدور الصدور هذا ابن الصدور هذا يكرهه كلش ماي صدور هذا من صدور بعناد اللي يكرهك ما يعرفون هذا من صدور هذا من صدور اختار واضح بالافعال تميز بالوفا واضح بالافعال تميز بالوفا شايل باراك قلب صافي صفاء بلسم على جروح موالينه وشفا بلسم على جروح مرعب الكفار هذا ابن الظهر مرعب الكفار ابن عباس خفر واضح بين قال من عباس خفر هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور ما يريد يكره الكلش ما يقول الكلهم هذا ابن الصدور هذا الدنيا كرهان كلش ما يقولون بيه كلهم يعرفون هذا بنصدق هذا بنصدق الناس المعروف مثل نجم السما بجروح مذاب العمه فاطمه بجروح مذاب العمه فاطمه ومن عمّام ما خير فنون المعزمه عائدنا الصابن الله وقائما قدم نصابنا لو قائم واضح بالافعال من نسل الابطال واضح بالافعال من نسل الابطال قد ولعند يا عقب الكف شد قد ولعند يا دوله بين كلهم يعرفون هذا صار ابو الوالده نوقف عقال امريكا خطبته نوقف عقال امريكا خطبته 14 سنه واعلن ثورته جدل وقام صلب جمعته جدل وقام صلب جمعته واعرف المحراب من دحي الباب عارف المحراب من داحي البا يرب لا خطا شمرتي مليته يرب لا خطا هذا ابن الصدور هذا ابن الصدور هذا اللي يكرهه الكلش ما يقولون الكلهم يعرفوه هذا ابن الصدور بالدور بعد عادل يا الاخراج والهندسه الصوتيه ايسر الغراوي ايسر الغراوي